إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فإذا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لمن شئ ثَمَّنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ بَيْنَكُمْ كَدَعَائِبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ كَدَعَائِبَ إِذَا ظَلَقُوا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا فَلْ يَحذَر الذيينَ يُخَالفونَ أأَمرِهِ أَن تُصبَهُ فتنَةٌ أَْ يُصبَهُ عذاَابُأَلي فَلْ يَحضرَر في السماوات والارض انا لله ما في السماوات والارض وقد علم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه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 الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم, يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقدير